لا تغلط تعاتب حد مو مهتم يسمع لك عتاب لعمرك تنادي لي لو زلزل لذاك الأرض ما جاء وابجواب لا تغلط تعاتب حد مو مهتم يسمع لك عتاب لعمرك Dilli lo zel zel, näitä kiihdytään. Maajaa vasta, ääni. Älä احبس جروحك بروحك قل على الله شكوتي لا يهز الضعف نوفك اصحت غلط غلطتي احبس جروحك بروحك قل على الله شكوتي جديده كل شي له وقت